هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار